يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما من مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ